يا رب انت القوي فوق كل ظالم قوي انت اللي عالم بيهم وعارف حال عبيدك لكل واحد قوي صفحة ورا تنطوي وانت اللي حاكم فيهم وكله مستني امنيه كله مستني الفرج ده كل اللي دخل في الدنيا زي ما دخلها خرج ان كان ضعيف